السلام عليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم للمسلمين. يقول السائل هل العمرة لها طواف وداع قبل الخروج من مكة طواف الوداع إنما هو واجب في الحج دون العمرة واجب في الحج دون العمرة فإذا طاف المعتمر للوداء فإن طوافه هذا ليس واجبا عليه طوافه هذا ليس واجبا عليه وإنما الواجب في طواف الوداء إنما هو في الحج دون العمرة كما جاء في الحديث ومرنا أن يكون آخر عهدنا البيت يعني حجاج بيت الله أما من اعتمر فإنه إذا أراد أن يرحل من مكة في أي وقت سواء في اليوم الذي أدى فيه العمرة أو بعده بأيام فإنه يرحل دون أن يطوف الوداع لأنه ليس بواجب عليه نعم. الحسنى الله إليكم يقول ما معنى قول الله تعالى ثم ليقضوا تففهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ثم ليقضوا تفتهم التفث هو ما يكون على الحاج ولا سيما وأنه حضر عليه أمور حال إحرامه وعليه ثياب الإحرام وقد لبد شعره وربما أن شيئا من اظافره طالت إذا طالت مدة الإحرام أو نحو ذلك فإذا جاء يوم النحر ورمى الجمرة يحلق راسه ويقضي تفته ويوفي بنذره ثم من بعد ذلك يطوب البيت العتيق اي طواف الحج الذي هو ركن من أركان الحج ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق الطواف هنا طواف الافاضه الذي هو من اركان الحج نعم أحسن الله ليكم يقول السائل رجل حج جبنه ذو السنتين بنسك التمتع ولم يهدي عنه في العام الماضي فهل له أن يهدي عنه هذا العام وهل تأخيره فيه شيء؟ نعم ما كان ينبغي له أن يؤخر ذلك ما كان ينبغي له أن يؤخر ذلك وباقي هذا في في ذمته لأن الهدي هو للمتمتع والقارن كما قال الله سبحانه وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما السيسر من الهدي فمن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم فإذا كان قادرا ومستطيعا عند قدره وعند استطاعه لكنه فرط فالأمر باقي في ذمته فعلي أن يذبح هذا الهدي الهدى ويؤدي ذلك ويكون ذبحه في مكه وي يجعل ويطعم لي يقدم لفقراء الحرم نعم الله ليكم. يقول ما معنى الرفث والفسوق يقول الله سبحانه فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وفي الحديث من حج ولم من حج لله ولم يرفث ولم يفسق أما الرفث فهو الجماع ومقدماته وأما الفسوق فهو المعاصي والذنوب بانواعها الفسوق والخروج الخروج عن انطاعه الله فيشمل المعاصي بانواعها حتى مما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أنه يدخل في الفسوق اصرار المرء على المعصية وعزمه على عقده العزم على فعلها حتى وإن لم يفعلها في فترة الحج حتى وإن لم يفعلها في فترة الحج ما دام عازما على الفعل فهذا فسق خروج عن طاعة الله مثلا لو أن شخصا والعياذ بالله يتعاطى مثلا الخمر وقدر له أن, أن يحج ومن نيته وعزمه أنه رجع إذا رجع يستمر على هذا الأمر هذا فسك وخروج عن طاعة الله لأنه مصر وعازم على المعاصية وقل مثلها في غيره من المعاصي والذنوب فالفسوق الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى سواء بمباشرة العمل أو بعقد العزم على فعل العمل ولهذا فإن الحج فرصة عظيمة للخلاص من الذنوب والرجوع بصفحة بيضاء لهذا قال في الحديث رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه أي إذا أتى بحج على هذه الصفة متمما مكمله نعم حسن الله ليك يقول هل يجوز لبس الحذاء المخيط مخافة الأذى في الأرجل نعم الحذاء إذا كان فيه خياطة ومثل الحزام أو الساعة أو الحقيبة كل ذلك لا يضر لأن النهي الذي يذكره العلماء عن لبس المخيط المراد به ما كان على هيئة مثل الثوب والسروال والقميص ونحو ذلك أما الحذاء إذا كان فيه خياطة أو الساعة أو الحزام أو نحو ذلك هذا كله لا يضر لأن المراد بعدم لبس المخيط أي ما كان على هيئة لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه عد ألبسه على سبيل المثال محظورات للإحرام لا يلبس البرانس ولا السراويل ولا العمائم ولا القمص فأراد بعض الفقه أن يختصر ذلك، فاختصر بهذه الكلمة لا يلبس المخيط، اختصرها بهذه الكلمة لا يلبس المخيط، فأصبح بعض العوام يتوهم أن المراد بالمخيط أي شيء في خياطة، مثل الحذاء أو ساعة أو او نحو ذلك، هذا من, من الفهم الخاطئ، هذا من الفهم الخاطئ، وإنما المراد بالمخيط ما كان على هيئة مثل الثوب والقميص والسروال والفنيلة ونحو ذلك نعم. احسن الله ليكم يقول السائل ماذا يفعل الحاج ان لم يطف طواف الافاضة وقد غربت الشمس اذا غربت الشمس من يوم الحج اذا غربت الشمس من يوم الحج فانا الأمر واسع باذن الله سبحانه وتعالى لا حرج عليه أن يطوف طواف الافاضه في ليلة في, في ليالي التشريق أو أيام التشريق ليلا أو نهارا لا حرج عليه في ذلك ولا يلزم أن يعود إلى إحرامه ولا يلزم أن يعود إلى إحرامه و بعض اهل العلم قال انه ينزم ذلك ولكن الصحيح انه لا ينزم ذلك لعموم الأدلة ولعدم ثبوت ما يدل على ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم والمحققون من اهل العلم حكموا على الحديث الوارد في ذلك بانه شاذ وليس عليه العمل عند أهل العلم فلا ينزمه أن يعود إلى إحرامه لا ينزمه ذلك وي يطوف يطوف ال سواء بالليل أو النهار من ليالي أيام التشريق أو أيام التشريق الأمر في ذلك واسع إن شاء الله نعم. صلى الله ليكم يقول السائل رجل المحرم. ويجعل في متاعه الطيب والعطر ولكنه لا يستعمله فهل عليه شيء؟ نعم إذا كان الطيب في علبة في متاعه في حقيبته أو مثلا في محفظته وهو مغلق بحيث إذا حل له الطيب يوم النحر يخرجه ويستفيد من لا حرج عليه في ذلك لا حرج عليه في ذلك ما دام أنه مغلق عليه في العلبة ولا يستعمل إلا إذا حل من الإحرام فلا حرج وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت والذي يتطيب لحله لا بد أن يكون الطيب معه لا بد أن يكون الطيب معه محمولا في في متاعه الحرج ليس في حمله وإنما في استعماله نعم حسن الله عليكم يقول السائل هل يجوز الاعتمار على أبي أو غيره بعد رمي الجمار وقبل طواف الوداع هذه العمره التي يفعلها بعض الحجاج بعد الحج وتكرارها ليس عليها دليل واضح في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والمعثور عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم فيجعل حجته هذه لنفسه حجا وعمره وإذا يسر الله سبحانه وتعالى له مجيء آخر اعتمر عن غيره من أب أو أم أو أخ أو أخت نعم صلى الله عليكم يقول هل هناك طواف للتطوع في أيام الحج طواف التطوع للمرء متى شاء لكن إذا كان عند المرء أعمالا تتعلق بالحج لا ينشغل بغيرها يعني ليس له أن يترك أعمال الحج يذهب ليتطوع بالطواف مثلا يترك المبيت في في ميناء او يترك مثلا المبيت بمزدلفة أو غير ذلك من أعمال بحجة انه يريد أن يتطوع بالطواف وإنما أعمال الحج ينشغل بها من سنن واجبات يأتي بها كما قال عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم نعم أحسن الله ليكم يقول أنا حاج مع أمي هذا العام إن شاء الله كيف لي أن أفعل في أماكن الاسراع مثل طواف القدوم والسعي وأنا أخاف على أمي أن تضيع إذا, كان, إذا كانت أمك تحتاج إلى رعايتك ووقوفك إلى جنبها وامساكك إلى يدها فإن مثل هذه السنن تترك من أجل الواجب أن خدمة الأم واجب والعناية بها واجب وعدم تركها حتى لا تضيع هذا واجب فلا تشتغل بسنن وتضيع واجبا وإنما السنن تفعل إذا لم يكن فعلها يترتب عليه ضياع الواجب فخدمتك لوالدتك ومحافظتك عليها وعناتك بها هذا أمر واجب لا بد منه فإذا كان فعلك لبعض هذه السنن يترتب عليه تضيع لهذا الواجب فلا تفعل لا تفعل هذه السنن وعليك بالعناية بالوالدة والقيام بحقوقها والاهتمام بأمرها كتب الله أجرك وأثابك ووفقنا أجمعين لما يحب ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال واصلح لنا شأننا كله إنه سميع قريب مجيب اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم انا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك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 And الله العظيم Allah يتقبل منكم that صبركم وجلوسكم be هذا الوقت take سميع قريب your سبحانك اللهم وبحمدك until this لا It is a close, close, and اللهم صل Allah على عبدك ورسولك نبينا محمد promise وصحبه there الله خيرا